يُسيء ان أساء لسه الكلام بتشوف عاطيه بنتحرف قال والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التقليد من هذا النوع فقال لا تتبعوا سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بفراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن يعني فمن غيرهم فواه الشيخان لماذا نحرص على شم النسيم في هذا اليوم بعينه والنسيم موجود في كل مكانه وفي كل يوم ما اليوم ده هو الهوى يخلص الزرع هيموت ما في اليوم ده بالذات إنه يوم كسائر الأيام لا يعد أن يكون يوماً عادياً في حياة المسلم العاقل يوم من أيام الله حكمه كحكم سائر الأيام بل إن فيه شائبة تحمل على اليقظة والاعتبار والتبصر والحضر ذلك لأنه يرتبط بعقائد فاسدة عند الفراع وعند غيرهم وهذه لا يكرها الدين حيث زعم الفراعين أن اليوم ده انتصر فيه الله الخير على الله الشارع وزعم النصارى أن اليوم ده اليوم اللي بشرت فيه مريم بن جبريل بن عليه السلام وكذا وفرض مع القائد عند غيرنا ملناش فيه ذا ثم قال ولماذا نحرص على طعام بعينه في هذا اليوم وقد رأينا ارتباطه بخرافات كموضوع البصل والسمك المبلع مع أن الحلال كثير وموجود في كل وقت وقد يكون في هذا اليوم أردأ منه في غيره وأغلى ثمنا جماعة كيف يقول في سيخ دون في بغالي قوي في اليوم ده وكل أرق وهتلاقي بكرة بقى بالليل في الجوايد مستشفات السموم شغلة على ودنها قسم السموم في كل مستشف اللي فتص واللي جاله مش عادل ايه واللي جاله محطة طب ايه موضوع البيض ليه بي لولوه احيانا لك رمزا الى ادب المسيح عليه السلام وضع البيض قنام الذهب ايه الكلام الشديد الذهبي في شأن من لون البيض وتشبه في عهد العقيدة الفاسدة لا قال ان هذا الحرص يبرر لنا ان ننصح بعدم المشاركة في هذا الاحتفال مع مراعاة اسمع كلام شيخ الشيخ عاطية قال مع مراعاة ان المجاملة على حساب الدين والخلق والكرامة من النوع. لا يكنها دين ولا عقل سليم هتجمل على حساب دينك هتراجل على حساب دينك هتنفق ليه عشان ايه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسقط الناس كفاف الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الله فمن التمس رضا بس... الناس بصخة الله واتكله الله الى الناس رواه الترميذي ورواه بمعناه ابن حبان في صحيح صلى على المختلف طي ايه موضوع بقى الفسيخ اكل الفسيخ حرام ولا حلاب الفسيخ اكله حرام ولا حلاب وحبوا يقول لي ح... حرام حلالالام <تصفيق> حرام اللحظات صلى الله عليه وسلم طيب اشمعنا بيض وبصل بيض في شمال بيسين عظيم فالنصارى بصمر بعين يوم فصيامهم لا يأكلون فيه شيء في روح لا بصل ولا لا سمك ولا لحم ولا ولا ولا ولا, بيض ولا, ولا. يلا بقى خلاص ده اخترنا بعض البيض بالاحمر رمزا الى داب المسيح على ما يعتقدونه نعم وعلى مدار التاريخ تفننوا في موضوع البيضه ده اسمع بيضه جينري الثاني قابلت فرنسا بعث بها الى ديانا ديبواتيه فكانت على شكل علبة صدق علبة صدق على شكل بيضة بيها عقد من اللؤلؤ الثبيل بلق فرنسا عم هنري بعت لوحدة صاحبته اسمها ديانة ديبواتي لازم بقى اللي سنها يتعويب كده بيضة علبة صدق على شكل بيضة كوها عقد غالي اول يوم من شام النسي وبعث لويس الرابع عشر للانسة ديلا بليير علبة في شكل بيضة ضمنها قطعة خشب من الصليب الذي صلب عليه المسيح عليسا والمسيح بريق قال تعالى وما قتله وما صلبوه ولكن شبهنا لويس الخامس عشر اهدى خطيبته مدام ديبريير بيضة حقيقية من بيض الدجاج بيضة مكسوة بطبقة رفيقة من الذهب وهي التي قال فيها المركيز بوفلر لو أنها أكلت لوجب حفظ كشرتها هذا الكلام ذكره موشي العطية سق نقلا عن مقال موشي بجريت الأهرام القومية الحكومية من 25 من إبريل سنة 1988 كان صاحب المقال المهندس محمد حسن سعد من أهناك الله يحبه قيصر روسيا الإسكندر الثالث كلف الصائق كارل فبارج بصنع الضيضة لزوجته سنة 1884 استمر في صنعها ستة أشفر كانت محلاء بالعقيق والياقوت وبياضها من الفضة وصفارها من الذهب وفي كل عام كان يهديها واحدة مثلها حتى أبطلتها الثورة الشيوعية سنة 1917 ميلادية هذه الموضوع هذه الضيض هذه البصل هذه السمك هذه الملانة والخص هذه الهباب لا كله طيب أكل الفيزيق حرام ولا حالة بعض بعض يا عم استنى بس صلاة أنت طيب لكن الفيزيق ليعملوا كان مية دلوقتي بالمئات بره كنت في بلد معرفش بلد في الدقهليه سنين طويله باخد جمعه تعال صغير شويه كده ف دي بلد معرفش بلد مشهوره قوي أو بالتسيخ قوي نبر نبر هي دي نبر كان الناس كلها تنبر هناك ربنا يخلينا ولا هنا باروك ف... سنين طويله ما كانش لسه شعر شكله ف قالوا هنعم معكم واجه بياملت اوي اوي كانوا وانا ماشي حاط بالسيارة خمسة كيلو في سيارة وكل فوسيخ ده وقتها كمان من ده بقى مثلا من ده كيلو مثلا بمثلين جنيه ولا حاجة كان من زمان حاجة يعني وانا البلد دي ليقصدها الاترياء والبتاع في اليوم ميدان عشان ييوموا منهم تبينها في, في سيارة ازاي مشفولة جدا فانا مليش في الكلام فقلت السوائل معي أنا عايز أعلم معك واجب <تصفيق> قال لي إيه فقلت له خد الخمسة كيلو الله يعمر بيتك خمسة كيلو بسيطة الله يبرك لك وبعد يومين اتصل بي جزات الله خيرا دنا ومي وإخواتي وعيل إخوات والعيلة والجران عادنا نقوم ندعي لك طيب فالحقيقة أنا لا أصيقه كأن رائحة تبكى افتعل بالسردين كده انه فتح قبر اسم عمس فتح قبر بحثه سيئة جدا لكن دبقوا بعض العلماء اظنوا من المالكية قديما بعضهم قال ان الفسيخ اكل حرام الحقيقة هذا الكلام فيه تشدد هو مجمل لا الفسيخ اكله حلال حتى ان بعض الطيبين من العلماء قالوا من حرم الفسيخ استاهل ان يضرب بألف بأ إذا السردين أكله حلال والفسيخ أكله حلال بس بشرب أن يكون قد ملح بطريقة صحية نظيفة لا يترتب عليها ضرر فإن قال الطب أن فيه ضرر ولو بنسبة واحد في المية إذا أكله حرام لقول النبي لا ضرر ولا ضرر وده الكلام ده يرضي الكل وكلام يرضي ربنا ان شاء الله مش الكل السمك المملح اكله حرام ولا حلال حلال بالدليل على سيد الانبياء حديث ابي عبيده لما